هنا في بلاد التغاريد أنتم جميعا كما أقربائي وناسي أهنئكم بحفاوة عيد بهي الطلوع قشيب اللباس وينداح حبري بإمضاي حبي إليكم أخوكم شار العفاسي